بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب نخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود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 جديدة إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق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 وهو الغفور الوذود للعرش المجيد فعال لما يريد هل هلتاك حديث الجنود فرعون وتمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراء بل هو قرآن مجيد في لوح محفور